برق الفوز في الغمض فراق برق الفوز في الغمض فراق والنصر عنقن ظل البرود برق الفوز في الغمض فراق برق الفوز في الغمض عن غرب شوته الفوز يا نورا الشروق في الملاعب تصدرت الفراق بالملاعب تصدرت الفراق وبالبطوله على غير اكتبوا غنوا اكتب على بظل وراك غنوا اكتب على بظل وراك من وادر قصيدي ما في النصر والنصر قالوا صدق بالنصر ما نكذبوا ايه يا الناصر جمهورك عشاق يا الناصر جمهورك عشاق نشوه الفوز يا نور الشروق الملاعب تصدرت الفراق بالملاعب تصدرت بلاك بالبطوله على غير اكتبوا كانه يقول بي وقت السباق كانه يقول بي وقت صالح جمهور عشاق يا ناصر جمهور عشاق نشوة الفوز يا نور الشروق الملاعب تصدرت الفراق بالملعب تصدرت الفراق وبالبطولة على غير كتبوا اياك حلاني من غرق ياك حلاني يغرق من غرق دام لناصر عاشق ومعشوق تشرق الفراق فرق قلب فوز يا فيصل فرق ولاحنا ناصر بدله ضرر يا ناصر جمهورك عشاق يا ناصر جمهورك عشاق نشوة الفوز يا نور الشروق في الملاعب البطولة على غير اكتبوا على غير اكتبوا برودكاست